بسم الله الرحمن الرحيم طاسم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 فَتَم مِنهُم يُذَِّح أَبِنَا أَهُم وَستَحين سَأَهُم إِهُ كََ مِنَ المُفْسِدين وَنُريدُ أَن نَ مُا عََّذينَ ْتُقِفُ فِيأَضِ وَنَجَانَهُم أَئِمََّ تَ وَنَجَلََهُم الْوَارِسين وَنُمَكِنَ لَهُم فِي الأوضِ وَنُورِيافِررعَعونَ وَهَا مَانَ وَجُنودَهُ مَا مِنهُم م كَوا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 فَلْلتَقَطَهُ آلوا فِ الرِعوونَ الكُونَ لَهُم مدُ وَ وَحَزَنَا إِ فِعَونَ وَهَا مَانَ وَجُودَهُ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 114. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقطى عليه 115. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إنك 126. إن ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم 127. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَشْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ وَقَالَ الشَّيْطَانُ الَّذِي هُوَ عدو لَهُمَا مَا قَالَا يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قتلت نفسا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 119. فَالْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّنَا اجْجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّ تَوجَّاتِ القَا أَمَدِيَنَ قَالَ سَ رَبِّي أَ يَْدَنيِي سَوأَ السَّبِين وَلَمَّ وَردَمَ أَمََّْنَ وَْجَدَا لَْهِ أُمّ 117. ووجد من دونه امرأتين تذودان 118. قال ما خطبكما 119. قال تالا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.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 117. يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا 118. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأفر 114. خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجب 116. فإن أتممت عشرا فمن عندك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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهلهم قثو قال لأهلهم ونست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاقئ الوادي الأيمن في قَاتِلٌ مُبَارَكَةٌ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَاءَتْ مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين قسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضمم إليك جناحك من الرب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 وَأَخِيهَ هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رَجُلَيْنِ أَن يُصَدِّقَانِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَقْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا آتَمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا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 هو اقبته الذر انه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي فامانا على الطين فجعلني صرخا فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكفر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أن 119. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم 110. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 111. وجعلناهم أئم يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة من المقبوحين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 وما كنت ثاويا في أهل مجينة تتبع عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَقَالُوا سِحْرَانِ تَطَارًا قَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ فِرُون قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ أَيْدِ اللَّهِ هُوَ أَمْذَا مِنْهُ مَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا 119. أَضَلُّ أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين 110. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم 119. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 110. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق لربنا إنا كنا من قبله مسلمين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 119. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين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 شيئا فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون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 تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُم رَبَّنَا أَوْلَاثَابٌ لَو أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِي مِنْ فَوْقٍ فَيَقُولُ مَاذَا ادْرَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسْأَا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُنْجُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جََ اللهَّهُ عَلَكُم الليلى صَرمَدًا إلى يَوْم القِيَامَةِ مَنْ إِلَهُم غَيرُ اللهَّ يَأتكُم بِضِي إِ أَفَلَا تَسْمَاء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 117. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار فِيهِ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 118. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون 129. فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون 120. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إن مَفَاتِحَهُ لَتُنبِئَنَّ بِعُصْبَةٍ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ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 119. وإن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون 110. تلك الدار الآخرة نجعل ما للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساذا والعاقبة للمتقين 111.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 قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقاه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 ولا تدعم الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون